بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ, ويتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات يظنون بالله غن نسوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جحنم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 لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَذِّرُوهُ وَيُوقِرُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فِي قلوبهم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 يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 لَد رَضِيَ اللَّ عَن المُؤْمِنينَ إذّبرونَكَ ت تحتَ الشَّجرَةِ فَعَِمَمَا فيِي قُلوبِهِم فَأَنزَل فَأَنزَل السَّكينَةَ عَلَيهِم وَثَابَهُم فَتْحن قَريبَا وَم غانِ مَكَثَتَ يأْخذُونَهَا وَكَانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكيمَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَّأَ بِهَا أَيَّامَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونُوا وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُم سِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهَا وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِيبٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ أَصَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لِتَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تخافون فعلم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 دورا ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الذرى ليغيذ بهم الكفار